اذا احببتني يوما فاني سامتلك الحياه براحتي واقلب كل انظمه العصور الى نظم تحركها يدي اسحقها ترابا لأجلك أنت يا قمر المحيا بقاع الأرض أملأها عبيرا وأطوي الشمس فيك فهي طيّا أحبني تري اسدا هصورة way uh. هوكي يحرك كل عندي يفجر كل معجزة لدي. احبيني لكي اغدو عظيما وابقى في مدى الازمان حيا Wi ma I سأجعل تاجك القمر المنيرا ونجمات السماء لك الحدية فحبك كل همي ولا تقسي أيا قمري علي إذا أحددتني يوما فاني سأمتلك الحياة براحتي وأقلب كل أنظمة العصور إلى نظم تحركها يدي جبال الأرض أسحقها ترابا لأجلك أنت يا قمر المحيا بقاع الأرض أملأها عبيرا واطوي الشمس فيك فيا طياها احبيني تري اسدا حصورا على الاهوال جبارا قويا